وَلَا أَوْضَعُ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ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 قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقُبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا إِلَّا أََّهُم كَفَروبِ اللَّهِ وَبِرَرسُولِهِ وَلَا يَأتُونَ الصَّلاةَ إِللاا وَلَا يَأتُونَ الصَّلااتَ إِللاا وَهُمْ كُسَلَ وَلَا ي فِقُون وَلَا يُم فِقُونَ وَهُمْ كَارِهون فَلَا تُعَْجِبِكَ أَموَالُهُم وَلَا أَْلادُهُم. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم ولكنهم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 وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا, وقالوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ سَيَأْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ